لا اله قال المدى الذين استكفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو في ملتنا قال أولو كنا قد افتعينا وكانوا الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف هاسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبيه and خاسرون اولم يهدي الذين ينفقون الا الظالمون بعد اهلهم الا لو شاء اصبناهم الا لو شاء اصبناهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من a oh.